ولئن أذقناه رحمة من من بعد ضرأ مسسه لا يقول إن هذا لي لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن جئت إلى ربي إن له للفسن فلننبي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذق من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشو فذود عارٍ عريض